وقال موسى ان تكفر انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد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 لاتفردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قَالُوا إِنْ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَ تُنا بِسلطان مبين